أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله ولكن الله يسلّط رسله على ما يشاء والله على كل شيء قدير.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 واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه يبتغون فضلا من الله وينصرون الله وهو رسولها اولئك هم الصادقون والذين تبنوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على ولو كان بهم خصاصة ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا, يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل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 حصلة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميع وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا باء أمرهم ولهم عذاب أليم.